أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمّا مسه الشر في يؤوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضل أمسته لا يقول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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ رَأَيْتُمْ إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل من, من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين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 والمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الغفور الرَّحِيمُ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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ثاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم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 في الله من بعد ما له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك عَلَى السَّاعَةِ قَرِيبَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كلعلام إن يشأ يسكن الرياح على ظهره إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور ويوبقون يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من نحيص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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وَتَرَوْمُ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الطَّرْفِ خَفيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هلا إنَّ الظَّالِمِينَ فِي عذابِ مقيمٍ وَمَا كان لَهُم من عُلِيَّةَ ينصُرُنَهُمْ مِنْ دونِ اللهِ وَمَن يُضِلِّ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبيل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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا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 افَنَضْرِبُ عَلَيْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِي مِن نَّبِيٍّ إن إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل ودهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا ابا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 إِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ